Allahul lzee rafaa semaavad bighair amad tõrõunaha tõm sõrõ ala ala ala بأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي دَلَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وَفِي الأأَضِطِ ثَعُمُّ تَجَِرَاتُم وَجَن النَّاتُ مِن أَنَّابِ وَزَمرَرُ وَنَخْسير صطٍِ وَانُوا وَغَيرُسٍ وَانِيسقَابِ مَاائُِ wa zaru'un wa nakhilun sinwan wa layrusun wan yusqa فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ